وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور وايلى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 ظلمات إلى النور وإن الله بكم لا رأف الرحيم وما لكم ألا توفقوا في سبيل الله وما لكم ألا توفقوا في سبيل الله. ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي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 من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوره بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم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 ينادونهم ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقوا الله الورور فاليوم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوب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 الذين يبخلون ويأمون الناس بالبخل ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتينا والإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوها ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم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 صدق الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفل لكم والله وفور الرحيم والله وفور الرحيم لألا يعلمان الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيدي الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.